حصرياً على موقع نداء الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتا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 إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجن نبو هل الذي يؤتي ما له يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ول سوف يرضى تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام www.islam-call.com